قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لنا ربك يبين لنا ما